الله أكبر تبارك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 آمين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إلا مستم إلا قليلا لو انكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون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 وإنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحمه وأنت خير الراحمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 أيحسم الإنسان أي يترك سدى ألم يكن طفتم من من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فَجَعَلَ منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Allahu akbar.